وبرا في والديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم لذ ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقر في الكتاب نظيم إذ تبدت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجاب فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَةُنَا بِجِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَجْنُ فَلِقَائِنِ خَيْرٌ مَقَامُ وَأَحْسَنُ نَادِيَ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَاسَاسٌ وَرِئَةٌ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الْضَلَالَةِ فَالْيَمْدُدُ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّ